بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث عشر من مجالس جرد تفسير عليمي رحمه الله تعالى وما زلنا مع تفسير سورة آل عمران وآخر ما توقفنا عنده بداية الآيات في ذكر غزوة أخذ قال المؤلف رحمه الله ولما نزل المشكون بأحد يوم الأربعاء ليأخذوا بثأرهم في يوم بدر وكانوا ثلاثة آلاف رجل وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزولهم استشار أصحابه في الخروج إلى قتالهم فأشار بعض الصحابة بالخروج وأشار بعضهم بترك الخروج وكان المشكون قد أقموا بأحد يوم الأربعاء والخميس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بأصحابه وقد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار فصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم خرج إليهم في ألف رجل أو تسعمائة وخمسين ونزل بالشعب من أحد يوم السبت لنصف شوال سنة ثلاث من الهجرة وجعل يقوم أصحابه إن رأى صدرا خارجا قال تأخر أو متأخرا قال تقدم وكان نزوله صلى الله عليه وسلم في عدوة الوادي، وجعل ظهر عسكره إلى أحد وأمر على الرماثي عبد الله بن جبير وقال إن ضحوم عنا بالنبل لا يأتوننا من ورائنا. تنزل قوله تعالى وإذ غدوت، أي وذكر إذ غدوت من بين أهلك من المدينة تبوء أي تنزل المؤمنين مقاعد، قال مواطن يقفون فيها للقتال، يقال بوات القوم إذا وطنتم والله سميع عليم ما تقول ويقال لك وقت المشاورة وغيره إذ هم الطائفتان منكم هما بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس وكان جناحي العسكر أن تفشل أن تجبنا وتضعف فإن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق انخزل بثلث الناس فهمت الطائفتان بالرجوع معه فثبتهما الله تعالى والله وليهما ناصرهما ومتولي أمرهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون أمر في ضمنه التغبيط للمؤمنين بمثل ما فعله بن حارثة وبنو سلمة من المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد نصركم الله ببدر قال هو موضع بين مكة والمدينة ونزلت الآية تذكيرا لهم برعمة الله عليهم بالنصرة في يوم بدر وكانت يوم الجمعة سابع عشر رمضان ثمانية عشر شهرا من الهجرة وأنتم أذل أي قليل وليس المراد الذل وليس المراد الذل والهوان لأنهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا وكان عدوهم ما بين التسعمائة إلى الألف فنصرهم الله مع قلة عددهم فاتقوا الله لعلكم تشكرون أمرهم بالتقوى ورجاهم في الإنعام الذي يوجب الشكر إذ تقول أيذكر إذ تقول للمؤمنين ببدر أليك يكفيكم أن يمدكم ربكم قال الإمداد إعانة الجيش بالجيش هنا في التفسير صار على المشهور عند أكثر المفسرين إذ تقول المؤمنين أن هذا ما زال الكلام متصلا بالامتنان ذكر الامتنان بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم في بدر أليك يكفيكم أن يمدكم ربكم قال الإمداد إعانة الجيش بالجيش بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين قرأ ابن عامر منزلين بالتشديد على التكثير لقوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وقرأ الباقون بالتخفيف لقوله وأنزل جنودا لم تروها قال أبو عمر وهشام حمزة والكسائي وخلف يدغمون الذال في التاء من إذ تقول والباقون يظهرونها قال ابن عباس لم يقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدر وفيما سواه يشهدون القتال ولا يقاتلون إنما يكونون عددا ومددا قال أبشروا بالملائكة قبل نزولهم تسكينا لجائشهم ثم قال بلى إن تصبروا للمشكين وتتقوا مخالفة نبيكم ويأتوكم المشكون من فورهم هذا أي من ساعتهم هذه يمددكم ربكم بخمسة ألاف من الملائكة مسومين قال لم يزد خمسة ألاف غير الثلاثات المذكورة بل معها يقصد بل معها يعني الإجمال خمسة ألاف قال ابن كثير وأبو عمر وعاصم ويعقوب بكسر الواو أي معلمين يقصد بكسر الواو من المساومين من العلامة أي ثوموا خير لهم وقرأ الباقون بفتح الواو أي ثوموا أنفسهم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بدر تسوموا فإن الملائكة قد تسومت بالصوف الأبيض في قلانسهم ومغافرهم قالوا ونزلت الملائكة على خير بلق عليهم عماء مبيض قد أرسلوها بين أكتافهم إلا جبريل فإنه كان بعمامة صفراء على مثال عمامة الزبير بن العوام وما جعله الله أي الوعدة والمددة إلا بشرى بشارة لكم لتستبشروا بها ولتطمئن قلوبكم به قال لتسكن بالمدد فلا تجزع من كثرة عدوكم وقلة عددكم ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم فاستعينوا به وتوكلوا عليه لأن العزة والحكمة له ليقطع طرفا أن يهلك جماعة من الذين كفروا فقتل منهم يوم بدر سبعون وأسر سبعون أو يكبتهم أصل الكبت الإذلال والصرف عن الشيء المعنى يذكر لهم ويهزمهم فينقلب خائبين لم يظفروا بمرادهم وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد هذا متصل بما بعده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلط الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم قال فيسلموا أو يعذبهم إن لم يسلموا على ليقطع أي ليقطع أو يكبت أو يتوب أو يعذب فإنهم ظالمون فيكون ليس لك من الأمر شيء اعتراضا بين المعطوف والمعطوف عليه معطوف على المنصوب ليقطع هذا منصوب بقان المضمرة بعد لام التعليل ليقطع طرفا أو يكبتهم ثم قال تعالى ليس لك من أمر شيء فيقول هذا اعتراض ثم ما بعده معطوف عليه المنصوب يعذبهم ويتوب عليهم أو يتوب عليهم ويعذبهم قال المعنى ليس بيدك من التوبة والعقوبة شيء عليك إلا البلاغ وإنما ذلك بيد الله ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم بعباده قال فلا تبادروا إلى الدعاء عليهم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربى ضعفا مضاعفة قال إشارة إلى تكرار التضعيف عاما بعد عام قرأ ابن كثير وابن عمر وابو جعفر ويعقوب مضاعفة بالتجديد محذف الألف في جميع القرآن وقرأ الباقون بالإثبات والتخفيف والمراد به ما كانوا يفعلونه عند حلول أجل الدين من زيادة المال وتأخير الطلب وتقدم ذكر الربى وأحكامه في سورة البقرة وأضعافا نصب في موضع الحال واتقوا الله في أمر الربى فلا تأكلوه لعلكم تفلحون ثم خوفهم فقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين قال أبو حنيف فهذه أخوف آية في القرآن حيث توعد المؤمنين إن لم يتقوا بعقاب الكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون قال لكي ترحموا فقرن تعالى طاعة رسوله بطاعته أطيعوا الله والرسول قال واسمه, واسمه باسمه بقوله تعالى وأطيعوا الله والرسول وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله فجمع بينهما بما بواو العطف المشركة ولا أجوزوا جمع هذا الكلام في غير حقه صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام لا يقول أن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان فارشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه واختارها بثم التي هي للنسق والتراخي بخلاف الواو التي هي للاشتراك ومثل الحديث الآخر أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيه ما فقد غوى فقال له النبي بيو صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت قم أو قال اذهب كره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكناية في الضمير لما فيه من التسوية فالواو العاطفة لمطلق الجمع بالاتفاق والفاء العاطفة للترتيب والتعقيب وثم للتشريك وللترتيب مهلة بالاتفاق يعني نلاحظ هنا أنه لحظ خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة العاطف بالواو على اسم الله سبحانه وتعالى ولم يتعرض للفعل يعني لم يتعرض للكلام التفريق بين المشيئة والطاع هذا ربما يكون هو الأشهر لم يتعرض لهذا أن مثلا ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان ولم يلتفت إلى أن الكلام هنا على المشيئة وإنما كونه فلانا وإلا فكلامه يقتضي أن أي عطف للنبي صلى الله عليه وسلم على الله سبحانه وتعالى صحيح أن يكون فيه صحيح أن يكون بالواو وإنما ثم هذا في غير النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وسارع يقول قرأ نافع أبو جعفر ابن عامر سارع بلا واو أي بادر إلى مغفرة من ربكم أي إلى الأعمال التي توجب المغفرة وجنة عرضها أي ساعتها السماوات والأرض وخص العرض بالذكر لأنه يكون غالبا أقل من الطول المعنى بادر إلى ما يجب لكم المغفرة ودخول جنة في غاية الساعة وعدك للمتقين قال بوقية لهم الذين ينفقون في السراء والضراء قال اليسر والعسر فأول ما ذكر من أخلاقهم الموجبة للجنة ذكر السخاوة قال صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار ولا جاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عالم بخيل والكاظمين قال الحابسين الغيضة عند امتلاء نفوسهم به والعافين عن الناس الذين يظلمونهم والله يحب المحسنين الذين يظلمونهم هذا وصف للناس المعفو عنهم والله يحب المحسنين قال ونزل في من أذنب ذنبا وطلب التوبة والذين إذا فعلوا فاحشة يعني قبيحة خارجة عما أذن الله فيه أو ظلموا أنفسهم بما دون الزنا كالقبلة واللمس والنظر ذكروا الله لي هنا كده بما دون الزنك القبلة وظلم أنفسهم يعني يراعي المغايرة في عطف ظلم أنفسهم على فعله فحشة ذكروا الله ذكر عيده فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب أي وما يغفر الذنوب إلا الله وما يغفر الذنوب إلا الله ما الذي فعله هنا في التثير يعني ما هذه في كلام المفسر ما في كلام المفسر هذه استخامية مثلا موصولة نافية في كلام المفسر هذه نافية ويريد يريد أن يقول أن هذا الاستفهام مضمن معنى مضمن معنى النفي. قالوا ما يغفر الذنوب إلا الله وما يغفر الذنوب إلا الله ولم اي يقيموا على ما فعلوا ولكن تابوا أنابوا وهم يعلمون أنها معصية وأن الله يغفر الذنوب أولئك مُفتَدَّئُون خبره جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أي ونعم ثواب المطيعين ما أعدى لهم قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ثم يستغفر الله إلا غفرا له قال ثابت البناني لما نزلت هذه الآية بكى إبليس قد خلت من قبلكم سنن أي مضت شرائع وطرائق وسنة الإنسان الشيء الذي يعمله والخطاب للمؤمنين والمعنى قد مضت وسلفت مني في من قبلكم من الأم الماضية الكافرة بإمهالي واستدراج إياهم حتى يبلغ الكتاب فيه أجلي الذي أجلته لإهلاكي إياه فسيروا قال تقديره إن شككتم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة أي آخر أمر المكذبين منهم وهذا في حرب أهل أحد يقول فإنما أمهيلهم فاستدرجهم حتى يبلغ أجلي الذي أجلت في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأوليائه وإهلاك أعدائه هذا أي القرآن بيان للناس عامة وهدى من الضلال وموعظة للمتقين خاصة ولا تهنوا لا تضعفوا عن قتال عدوكم ولا تحزنوا على ما أصابكم من قتل وجرح بأحد وكان قد قتل يومئذ من المهاجرين خمسة منهم حمزة بن عبد المطب ومصع بن عمير وسبعون رجلا من الأنصار وأنتم الأعلون قال شأن في الأخيرة بدخول الجنة وفي الدنيا بأن تكون الغلبة لكم إن كنتم مؤمنين يقول إن يعني إذ كنتم مؤمنين أي لأنكم مؤمنون يعني هو يعتبر إن معنى إن كنتم إن هنا في تفسير ليست شرطية هو فسر إن بمعنى إذ اللي هي إن التعليلية يعني على مذهب الكثيرين يقول إذ كنتم مؤمنين يعني لأنكم هنا لما يقول أي لأنكم فهنا يقصد إذ تعليل وهذا وجه فيه هي إن يمسسكم قرح يقول أي جرح يوم أحد فقد مس القوم أي كافرين ببدر قرح مثله فقتل المسلمون من المشيكين بدر سبعين وأثروا سبعين وقتل المشيكون من المسلمين بأحد خمسا وسبعين وجرحوا سبعين قرى حمزة والكثائي أبو بكر وخلف قرح بضم القص حيث وقع الباقون بالفتح وهما لغتان معناهما واحد وتلك الأيام نداويلها أي نجعلها دولة إما دولة إما دولة لكن يعني الواو كده كده تكون ساكنة يعني نجعلها دولة أو دولة تعرفين دولة كما في في سورة الحشر وبعض اللغويين يفرق بين الدولة والدولة وبعضهم يقول هو الإثنان بمعنى واحد يعني اللي يفرق الدولة في ماذا والدولة في ماذا يقولون في الحرب أو في المال مثلا أو يجعلهما بمعنى وتلك الأيام نداولها بين الناس يقول المؤمنين والكافرين فمرة لهم مرة عليهم وليعلم الله الذين آمنوا قال علما يتعلق به الجزاء وهو أن يظهر منهم الفعل فيجازون عليه ويتخذ منكم شهداء بأن يكرمهم بالشهادة والله لا يحب الظالمين الذين يضمرون خلاف ما يظهرون طيب هو ليه هنا وهو بيفسر الظالمين الظالمون أعم من هذا أكيد ولكن ليه هنا هو بفسر الظالمين يعني ذكر هذه الصفة خصوصا قال الذين يضمرون خلاف ما يظهرون السياق نفسه السياق نفسه يعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء هذا في تمحيص للناس وفي اختبار للناس فيظهر المؤمن حقا ويظهر المنافق وليعلم الله الذين آمنوا والله لا يحب الظالمين ضد الذين آمنوا قلبا ظهر ذلك على أعمالهم أو يعني ضد هؤلاء اللهم المنافقون يعني الذين يظهرون خلاف, خلاف ما يظهرون هذا متناسب مع ال الذي يذكره هنا في وصف الظالمين هذا لمناسبة مع الآية ولمحص الله الذين أمنوا قال التمحيص تخليص الشيء من عيب فيه المعنى يطهر المؤمنين من الذنوب ويمحق الكافرين قال يفنيهم المعنى إن قتلوكم فوتطهر لكم وإن قتلتموهم فهو محقوهم واستئصالهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة يقول أم هي بمعنى الإضراب عن الكلام الأول والترك له وفيها لازم معنى الاستفهام اللي هو بنقول عليها بل والهمزة بل هنا الإضراب والهمزة في الاستفهام أم حسبتم يقول وحسبتم معناه ظننتم وهذه الآية وما بعدها تقريع وعتب لطوائف المؤمنين الذين وقعت منهم الهنوات في يوم أحد ولم يعلم أي ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم قال والقراءة بكسر الميم في قوله ولم يعلم الله لالتقاء الساكنين ويعلم الصابرين في الشدائد قال ونصبه يعلم بادمار ان ولم يعلم الله يعلم هذا مجزوم بلم فالتقاء الساكنين مكسور ثم قالت على ويعلم الصابرين بالنصب قال ونصبه يعلم بإضمار ان والواو بمعنى الجمع لقولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني ايه الواو بمعنى الجمع اضمر أن هذه الواو معي صح كده الواو معي تنصب بأن مضمرة وجوبا قل ثم خاطب الله المؤمنين بقوله ولقد كنتم تمنون الموت أي الشهادة لما علمتم من فضلي الشهداء بدر قرأ البزي بخلاف عنه كنتم تمنون تقول كنتم تمنون بتشديد التائب بعد الميم حالة الوصل من قبل أن تلقوه وذلك أن قوم من المسلمين تمنوا يوما كيوم بدر ليقاتلوا ويستشهدوا فأراهم الله يوم يحهد فقد أي رأيتم سببه وأنتم تنظرون عيانا أسبابه قال رويا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشعب من أحد بسبعمائة رجل وجعل عبدالله بن خوات على الرجال وقال أقيموا بأصل الجبل وانضحوا عنا بالنبل لا يأتون من خلفنا ولا تبرحوا مكانكم حتى أرسلا إليكم فلا نزالوا غالبين ما ثبتتم مكانكم فجاء المشكون على ميمنتهم خالد بن وليد وعكرمة ابن أبي جال على ميسرتهم فقاتلوا حتى حميت الحرب فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا وقال من يأخذ بحقه فأخذه أبو دجان فأعلم بعمامة حمراء فجعل تبختر بين الصفين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن ففلق به هذا المشيكين فحمل صلى الله عليه وسلم هو أصحابه على المشيكين فهزمهم فترك الرمات مركزهم وجاءوا إلى المسلمين لأجل الغنيمة فلمّا رأى خالد ظهور المسلمين فلما رأى خالد ظهور المسلمين منكشفة صاح في خيله وحمل على المسلمين فهزمهم ورمى عبد الله بن قميئه الحارفي النبي صلى الله عليه وسلم بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه فأسقله وتفرق عنه أصحابه وحمل بن قمئه ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فذب عنه مصعب بن عمير صاحب الراية يومئذ فقتل ابن قمئه وهو يرى أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم وصرخ صارخ ألا إن محمد قد قتل قالوا كان إبليس وانكشف المسلمون وأصاب فيهم العدو وكان يوم بلاء على المسلمين فمثلت هند بنت عتبة وصاحبها بالقتل من الصحابة فجدعنا الآذن والأنوف وبقرت هند عن كبد حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ولا كتها زوجها أبو سفيان الجبل وصرخ بأعلى صوته الحرب سجال يوم بيوم بدر اعلو هبل أي أظهر دينة يعني وأظهر دينك كأن الأقرب في المعنى يمشي في أعلو هبل أعلو هبل يعني هو نفسه أن يعلو فمن لازم ذلك يعني أنه يعلو دينه وفي الروايات الأخرى قال أعلي هبل أعلي هبل يعني أظهر دينك قال فأجابه المسلمون الله أعلى وأجل قال إن لنا العزة ولا عزة لكم فأجابه المسلمون اللهم مولانا ولا مولى لكم ثم نادى إن موعدكم بدر العام القابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لواحد قل هو بيننا وبينكم ثم التمس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة فوجده وقد بقر بطنه وجدع أنفه وأذناه فقال لئن أظهرني الله عليهم لأمثلان بثلاثين منهم ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجى حمزة ببردة ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات ثم أتي بالقتل يوضعون إلى حمزة فصلى عليه وعليهم ثنتين وسبعين صلاة قالوا هذا دليل لأبي حنيفة فإنه يرى الصلاة على الشهيد خلافا للشفائي ومالك وأحمد ثم أمر بحمزة فدفن واحتمل ناس من المسلمين إلى المدينة فدفنوا بها ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ادفنوهم حيث صرعوا وأصيبت عين القتدة فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فكانت أحسن عينيه ولما صرخ الصارخ بقتل النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض المسلمين ليت عبد الله بن أبي يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان وقال ناس من المنافقين لو كان نبيا لما قتل ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك يا قومي إن كان محمد قتل فإن رب محمد حي لا يموت وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات عليه ثم قال اللهم إني اعتذر إليك مما يقول هؤلاء وأبرأوا إليك مما جاءوا به ثم شد سيفه فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وعن بعض المهاجرين أنه مر بأنصري يتشحط بدمه فقال يا فلان شعرت أن محمد قد قتل فقال إن كان محمد قتل فقد دلغ قاتل على دينكم ولما انهزم أصحابه جعل صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلي عباد الله, إلي عباد الله حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هربهم فقالوا يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا أتانا خبر قتلك فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين فنزل توبيخا وما محمد صلى الله عليه وسلم يقول معناه المستغرق لجميع المحمد بيتكلم في معنى اسم محمد صلى الله عليه وسلم أول مرة الاسم العلم يأتي من أول قرآن يعني في أول ما يقابلنا الأقصد من أول قرآن في ترتيب التفسير ترتيب المصحف قال معناه المستغرق لجميع المحامد وهو الذي كثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرى ويقال حمدا فهو محمد فتسميته صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مسماه وهو الحمد فإنه صلى الله عليه وسلم محمود عند الله وعند ملائكته وعند إخوانه من المرسلين وعند أهل الأرض كلهم وإن كفر به بعضهم فإن ما فيه من صفات الكمال محمود عند كل عاقل ومحمد هو المحمود حمدا متكررا كما تقدم وأحمده الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره وهو الذي يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة وأهل السماء والأرض فلكاثرة خصائله المحمودة التي تفوت عدد العاد دين سمي باسمين من أسماء الحمد يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر والصفة فدل أحد الاسمين وهو محمد على كونه محمودا ودل الاسم الثاني وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه وأن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره وقد أكرمه سبحانه بهذين بسمين المشتقين من اسمه جل وعلا وفيه يقول حسن بن ثابت رضي الله عنه ألم تر أن الله أرسل عبده ببرهانه والله أعلى وامجد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم قال وأما نسبه الشريف فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشي ابن عبد مناف بن قصيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن فهر ابن مالك ابن النظر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان إلى عدنان هذا ثابت وما بعده في خلاف. ابن آد ابن ادد ابن الياسع ابن الهميسع ابن سلامان ابن نبت ابن حمل ابن قيدار ابن اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليهم السلام طبعا اسماعيل ابراهيم هذا محل اتفاق الخلاف فيما بينهما بعد ابراهيم ابن تارح وهو آذر ابن ناحور ابن ساروع ابن رعون ابن فالغ ابن عبر ابن شالح ابن قينان ابن أرفخ شد ابن سام بن نوع عليهما السلام ابن لامخ ويقال لامك ابن متو شلخ ابن حنوخ أو خنوخ وهو اسماعيل عليه السلام ابن يالد ابن مهلايل، ابن قينان ابن أنوش ابن شيف ابن آدم عليه السلام إلا رسول قد خلت أي مضت من قبله الرسل لأن الرسول يموت كما مات الرسل قبله أفإن مات أو قتل انقلبتم أي رجعتم على أعقابكم كافرين إنكاروا لارتدادهم وانقلابهم على أعقابهم عن الدين لخلوه بموت أو قتل بعد علمهم بخلو الرسول قبله لخلوه يعني لخلو النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني استخدم الكلمة المذكورة في الآية الرسول قد خلت من قبله الرسل فالرسل خلوا فيقول لخلوه بموت أو قتل بعد علمهم بخلو الرسول قبله وبقاء دينهم متمسكا به المعنى إن محمدا صلى الله عليه وسلم مضى قبله رسل وبقي اتباعهم متمسكين بدينهم لم يرتدوا بعدهم وإن محمدا يمضي فتمسكوا بدينه بعده ولا ترتدوا ومن ينقلب على عقبيه فيرتد عن دينه فلا يضر الله شيئا بالكداره وإنما يضر نفسه وساجز الله الشاكرين على نعمة الإسلام بالثبات عليه كأنس ونحوه ثم شجعهم وأعلمهم أن لا موت إلا بمشيئته فقال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله أي بقضائه كتابا أي كتب الله الموت كتابا مؤجلا معلوما لا يتقدم ولا يتأخر ومن يرد الثواب قال بطاعته ثواب الدنيا العل هنا ومن يرد بطاعته ثواب الدنيا أي جزاء عمله من الدنيا نؤته منها ما قسم له نزلت في الذين تركوا المركز يوم أحد طلب للغريمة ومن يرد بطاعته ثواب الآخرة نؤته منها جزاء عمله قيل أراد الذين ثبتوا مع أميرهم عبد الله بن جبير حتى قتلوا وسنجز الشاكرين قال المطيعين قال نافع عبد كافير أبو جعفر وعصم ويعقوب يرد الثواب بإظهار الدالي عند أثائفهما والباقون بالإضغام قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله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 كاف التشبيه ضمت إلى أي الاستفهام؟ فصار المعنى وكم من نبي قاتل معه ربيون أي جموع كثير قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو يعقوب قتل بضم القفل وكسر التاء أي قتل الربيون دون النبي قال الحسن وغيره ما قتل نبي قط في القتال وهذا وجه في تفسير قرآن قتل يعني على هذا الذي يذكره قول الحسن وغيره ما إعراب ربيون لا ليس فاعلا إزاي نفعول نائب فاعل نائب فاعل قتل ربيون قتل ربيون وكأي من نبين قتل معه ربيون الذي يذكره أن الربيون هم الذين قتلوا لا النبي من يفسر بأنه قتل معه ربيون وكأي من نبين قتل معه ربيون كثير أن الذي قتل هو النبي أن الذي قتل هو النبي يبقى ربيون حب يعرضها إيه وكأي من نبين قتل حد فسر قتل أي نبي ربيون حب يعرضها إيه الخططين النهاردة طيب هيبقى يعربها مبتدأ يعربها مبتدأ يبقى قيم النبي قتل أي قتل النبي ربيون معه كثير بعد كده الجملة يبقى لها محل طيب هنا ما, هنا ما ذكره قال قتل في قراءة نافع وغيره قال قتل بضم القاف وكسر التاء أي قتل الربيون دون النبي قال الحسن وغيره ما قتل النبي القط في قتال وقرأ الباقون قاتل بفتح القاف والتاء وألف بينهم أي قاتل كائنا معه ربيون طيب ما ربيون ما إعرب ربيون على ما ذكره هنا في قراءة قاتل على ما ذكره هنا إزاي فعل هنا يقول أي قاتل كائنا معه ربيون مبتدا. والذي قاتل هو النبي قاتل حال كونه معه ربيون فكائن من نبي قاتل كائنا معه ربيون فهو ربيون هنا مبتدا. وفاعل قاتل ضمير عائد عن نبي يقول فما وهنوا أي جبنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا قال عن الجهاد وما استكانوا قال خضعوا لعدوهم والله يحب الصابرين قال ومحبة الله لهم ما يظهر عليهم من نصره وتنعيمه وهذا على طريقة في المبيه يفسر المحبة وما كان قولهم قال بنصب اللام خبروا كان واسمها إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا أي الصغائر وإسرافنا في أمرنا أي الكبائر وثبت أقدامنا كي لا تزول وانصرنا على القوم الكافرين لماذا فصل الذنوب الصغائر والإسراف في الأمر بالكبائر وهذا ممكن تشمل الأصغار والكبائر والإسراف أيضا ممكن يشمل الكبائر والصغير ولكن هذا للمغايرة هذا للمغايرة بالمعطفين إلا أن قول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا هذا معناهما متقارب جدا يكادوا يكونوا واحدا سيقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا جعل هذه في الصغار وإسرافنا في أمرنا في الكبائر طبعا وفي مناسبة في أنه يجعل هذه المدنة. لماذا لا يعكس لما يجعلش ربنا فلنا ذروبنا هي التي في الكبائر والإصراف في الأمر وفي الصغير إن كلمة الإصراف مشعرة بالمبالغة يعني أن الأمر أكبر وأعظم فالأنسف فيها أن توصف بها الكبائر هذا التفريق عندما يجمع بين الأمرين على وجه من وجوه التفريق بينهما لكن إذا إيه مثلاً الله مغفر لي ذنبي أو أو شيء في طلب مغفرة الذنب دون ذكر يذكر الأمر فهو يشمل الصغائر الصغار وكذلك الإسراف في الأمر يعني من من استغفر من من في أمره دون يعني دون أن يذكر دون أن يذكر الذنوب يعني فهذا يدخل فيها إيه تعومن الجميع قال تعالى فأتهم الله ثواب الدنيا يقول المفسر النصرة والغنية وحسن ثواب الآخرة الأجر والجنة والله يحب المحسنين قال خص ثواب الأخرة بالحسن إشعارا بفضله في قوله وحسن ثواب الآخرة إشعارا بفضله وأنه المعتد به عنده يا أيها الذين آمنوا ان تطيع الذين كفروا يعني المنافقين في قولهم عند الهزيمة ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم يردكم على عقابكم أي يرجعوكم إلى أول أمركم الشرك بالله فتنقلب خاسرين قال مغبونين بل الله مولاكم يقول ثم قال بل الله مولاكم ناصركم وحافظكم على دينكم وخير الناصرين فاستعينوا به يقول وكان المشيكون قد ارتحلوا من احد المتوجهين نحو مكة ثم عزموا على الرجوع واستئصال المسلمين فقذف الرعب في قلوبهم فلم يرجعوا فنزل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف قرأ أبو جعفر بن عمر الكسائي ويعقوب بضم العين الرعب والباقون بسكونهما وهما لغتان مثل القدس بما أشركوا أي بساب بالله ما لم ينزل به سلطانا حجة وبرهانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين أي مقام الكافرين ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد قال المسلمون كيف أصدنا وقد وعدنا بالنصر فنزل ولقد صدقكم الله وعده بالنصر لكم لأن النصر كان أولا للمسلمين قرا أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف ولقص يقول بإضغام الدال في الصاد والباقون بالإظهار إن تحسونهم قال تقتلونهم قتلا ذريعا بإذنه بإرادته فإنهم قتلوا من المشركين 22 رجلا حتى إذا فشلتم قال جبنتم وضعوا فرأيكم بترك الرمات مركزهم لطلب الغنيمة وتنازعتم في الأمر أي في أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرومات بالمقام في سفح الجبل فقال بعضهم نذهب، فقد نصر أصحابنا وقال بعضهم نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبرح مكاننا قال وعصيتم النبي صلى الله عليه وسلم بترك المركز من بعد ما أراكم الله ما تحبون من الظفر والغنيمة منكم من يريد الدنيا وهم الرمات الذين تركوا المركز وطلبوا الغنيمة ومنكم من يريد الآخرة وهم من ثبت من الرومات في المركز عبد الله بن جبير أصحابه ثم صرفكم أي ردكم عنهم بالهزيمة ليبتليكم ليمتحنكم ولقد عفا عنكم فلم تستأصلوا على فعلكم والله ذو فضل على المؤمنين بالعفو إذ تسعدون، يقول يعني ولقد عفا عنكم إذ تسعدون. نذكر تعلق إذ ولقد عفا عنكم ولقد عفا عنكم إذ تسعدون هاربين والإصعاد السير في مستوى الأرض ولا تلون أي لا تعرف ولا تقيمون على أحد لا يلتفت بعض إلى بعض والرسول يدعوكم في أخراكم أي خلفكم يقول إلي عباد الله إلي عباد الله من يكرف له الجنة فأثابكم قال جازاكم غما إذ هزمتم بغم بساب غم أذقتموه النبي صلى الله عليه وسلم حين عصيتمه لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الفتح والغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والجراح وذل الانهزام وما نيل من نبيكم صلى الله عليه وسلم الله خبير بما تعملون قال توعد هذه الآية فيها كلام كثير للمفسرين وعدة أقوى المفسرين السابقة ثم أنزل عليكم يا معشر المسلمين من بعد الغم أمنة أي أمنا نعاسا يغشى أي النعاس طائفة منكم وهم المؤمنون قرأ حمزة والكسائي وخلف يعني هي مكتوبة هنا تغشى تغشى بالتاء ردا إلى أمنة ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم أو ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة النعاس تغشى تغشى أي الأمنة بالتاء ردا إلى الأمنة والبقون بالياء ردا إلى النعاس قال ابن عباس أمنهم يومئذ بنعاس يغشاهم إنما ينعس من يأمنوا قال والخائف لا ينام طان هذا في الجهاد النعاس, في النعاس عندما ينزل في الجهاد فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين قال والخائف لا ينام فأراد الله تمييز المؤمنين من المنافقين فأوقع النعاس على المؤمنين حتى أمنوا ولم يوقع على المنافقين فبقوا في الخوف قال وطائفة مبتدا خبره قد أهمتهم أنفسهم قالهم هم منافقون لم يكن لهم هم بأحد سوى أنفسهم دون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يظنون بالله غير الظن الحق ظن أي ظن مثل ظن الجاهلية والذي ظنوه أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل أو أن الله لا ينصره يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم هل لنا من الأمر أي من أمر النصرة من شيء قل إن الأمر كله لله قرأ أبو عمرو يعقوب كله برفع اللام على الاتداء وخبره في لله والباقون بالنصب على البدل كله في قراءة كله لله كله مفتدأ ولله خبر والجملة تكون خبرا لإن وقراءة النصب قراءة الجمهور النصب إن الأمر كله على البدل أو توكيد يعني يعني هو تابعه ولإن الأمر كله لله وتقول لله هي الخبر أو متعلقة بمعذوف خبر إن يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا وذلك أن المنافقين قالوا بينهم مسارين لو كان لنا عقول وتركنا ما خرجنا مع محمد ولا قتل رؤساؤنا فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم تكذبا لهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قال مصارعهم المعنى لو قعدتم في بيوتكم وفيكم من علم الله أنه يقتل لخرج الشخص المعلوم هذه لبرز لخرج الشخص المعلوم إلى مصرعه فقتل لأن الم معلوم الله كائن حتما وليبتلي الله إلَيَّ ليختبر ما في صدوركم وليمحص قال يخرج ويظهر ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور قال بما في القلوب من خير وشر يقول وقد اجتمع حروف المعجم كلها التسعة و... وقد اجتمع حروف المعجم كلها التسعة والعشرون في هذه الآية من قول ثم أنزل عليكم وكذا هذه هذا أمر لطيف يعني. هو كذا في سورة الفتح في قوله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر السورة وليس في القرآن آيتان كل آية حاوت حروف المعجم غيرهما من دعا الله بهما استجيبه له كون إن الآيتين فيهما حروف المعجم فهذا يعني مما يعلم من نظر في الآيتين قوله من دعا الله بهما استجيبه لو إن هذا لم يرد فيه حديث قد يكون من قد يكون مما علم بالتجربة مثلا من بعض الناس أو نحو ذلك ولكن يعني هذا الأمر يعني غير منصوص عليه في حديث ولا حوية. إن الذين تولوا منكم يقول يا معشر المسلمين أين هزموا يوم التقى الجمعان قال جمع المسلمين وجمع المشكين يوم أحد وكان قد انهزم أكثر المسلمين ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة عشر رجلا ستة من المهاجرين وهم أبو بكر وعمر وعلي وطلحه وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي قال إنما استزلهم الشيطان الذين تولوا إنما استزلهم الشيطان قال طلب زلتهم بأن سول لهم ترك المركز ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ما كسبوا بسبب بعض الذنوب كانت منهم ثم بعد توبيخ لطف بهم وطيب قلوبهم فقال ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم لا يعجل على العصات لأنه لا يخاف الفوت هذا معنى حسن جدا هذا التعليل الذي يذكره لا يعجل على العصات لأنه لا يخاف الفوت أما الذي يخاف الفوت أن يفوته من يريد أن ينتقم منه فإذا تمكن منه عجل به إذا تمكن به إذا تمكن منه عجل به قالت محذرون فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الذين كفروا يعني المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه وقالوا لإخوانهم في الاعتقاد إذا ضربوا سافروا في الأرض لتجارة أو غيرها أو كانوا غزّا أي غزاتا جمع غازن لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أي لا تتشبهوا بالكافرين بالنطق واعتقاد القول ليجعل الله ذلك يقول القول والظن منهم حسرة في قلوبهم في الدنيا والله يحي ويميت والله بما تعملون بصير قال تهديد للمؤمنين على أن يماثلهم قال ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف يعملون بالغيب على أنه عيد للكفر والبقون بالخطاب الخطاب تعملون ولئن قتلكم في سَبِيلِ الله أو موتتم لمغفرة من الله في العاقبة ورحمة خير مما يجمعون من الغنائم قرأ حفص عن عاصم يجمعون بالغيب يعني خير مما يجمع الناس الناس وقرأ الباقون بالخطاب تجمعون لقوله ولئن قتلكم ولئن موتتم لئلا الله تحشرون في العاقبة فيجازيكم وخلف حيث وافقهم في غير هذه السورة حفص وقرأ الباقون بالضم فمن قرأ بالضم من مات يموت وبالكسر مات يمات. فبما رحمة أي فبرحمه من الله وما صلة. كقولي فبما نقضهم ميثاقهم أي نقضهم ميثاقهم. فبما رحمة من الله لنت لهم. قال سهلت أخلاقك حين خلفوك ولو كنت فضلا. سهلت أخلاقك أنت يعني أو سهلت أخلاقك حين خلفوك ولو كنت فظا جافيا غليظ القلب قاسيه لم فض من حولك لنفروا وتفرقوا عنك فاعف عنهم تجاوز عن فعلهم بأحد واستغفر لهم إشف حتى أشفعك وشاورهم تطيب لقلوبهم في الأمر أي أمر الحرب أيخذ خذ ما عندهم من الرأي فيما عرض لك فيما ليس عندك فيه وحي فإذا عزمت على فعل بعد المشاورة قال والعزم هو عقد المرء على شيء يريد كونه فتوكل على الله لا على مشاورتهم إن الله يحب المتوكلين فينصرهم أو فينصرهم إن ينصركم الله قال يعينكم كيوم بدر فلا غالب لكم ويخذلكم يخذلكم كيوم أحد والخذلان القعود عن النصرة فمن ذا الذي ينصركم من بعده بعد خذانه وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون فليخصوه بالتوكل وحده ويخصوه يعني من دلالة تقديم الجر المجرور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا وما كان لنبي أن يغل أن يخون وقرأ نافع بن عامر عنه وأبو جعفر وحمزة الكسائي وخلف ويعقوب يغل بضم الياء وفتح الغين يعني وخان نزلت في قسم الغنيمة أو ستر شيء منها رواه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم حرقوا متاع الغال وضربوه واستدل الإمام أحمد بذلك فقال في الغالي وهو الذي يكتب ما أخذه من الغنيمة فلا يطلع الإمام عليه ولا يضعه مع الغنيمة يجب هذا قوله قول أحمد يجب حرق رحله كله إلا السلاح والمصحف والحيوان ونفقته ويعذر ويأخذ ما غلى للمغنم ولا يحرم سهمه ولا يحرم أي هو سهمه من الغليمة وخالفه الثلاثة في ذلك وقالوا يعذر فقط ولا يحرم سهمه ومن يغلل طب الذي ذكروا هنا أقرب مناسبة المسألة اللي بيذكرها هنا أقرب مناسبة لقراءة يغل أم يغل بالضم نعم يغل نعم ومن يغل ليأتي بما غله أي بإثمه يوم القيامة هنا كأنه قدر مضافا وما يغل ليأتي بما غله يأتي بإثم ما غله يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لأنه عادل اثمان تبع رضوان الله قرأ أبو بكر رضوان بضم الراء قال والآية توقيف على تباين المنزلتين واختلاف الحالتين كمن بقى بسخط من الله متحملا له انه له كمن بقى رجع بسخط من الله فيقول كمن رجع بسخط من الله رجع به حاملا له وما ووه جهنم وبئس المصير هم درجات أيهم ذو درجات عند الله المعنى المثابون والمعاقبون متفاوتون في المنازل والجزاء يوم القيامة هنا أيضا قدر مضافا هم درجات أم هم أصحاب درجات والله بصير بما يعملون فيجازيهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صلى الله عليه وسلم قال عربيا مثلهم ليفهموا عنه وليشرفوا به يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ظاهر قال ثم أدخل همزة الاستفهام على الواو العاطفة الجملة بعدها على محذوف في قوله الجملة هذا مفعول يعني أدخل همزة الاستفهام على الواو العاطفة الجملة التي تعطف الجملة بعدها على محذوف فقال أوى لم وتخضيروا أطلعكم كذا وقلتم حين أصابتكم وهذا تركيب مألوف في القرآن أو لم فيقول همزة الاستفهام دخلت على واوي الواو عاطفة لما بعدها على ما قبلها المحذوف فقدر المحذوب قال أفعلتم كذا م. وقلتم حين قلتم هذه موجودة في الآية قلتم هذه في الآية وقلتم حين في قلت أن هذا وقوله حين هذا يعني مفهوم من معنى لما فالمقدر الذي ذكر أفعلتم كذا أفعلتم هذا الأمر أولما أفعلتم ذلك ولما أصابتكم مصيبة قال مصيبة بأحد بقتل السبعين منكم قد أصابتم مثلها ببدر بقتل السبعين وأسر السبعين منهم قلتم تعجبا أن هذا أي كيف خذلنا ونحن مؤمنون قل هو أي خذلال من عند أنفسكم لمخالفتكم النبي صلى الله عليه وسلم وترك المركز إن الله على كل شيء قدير من النصر ومنعه وما قال مفتدأ أي والذي أصابكم يوم ما التقى الجمعان بأحد خبروا فبإذن الله بعلمه وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا يقول المعنى إن ما أصابهم كان بعلم الله وليظهر إيمان المؤمنين بثبوتهم على ما أصابهم وليظهر نفاق المنافقين بقلة صبرهم وقيل لهم أي الذين نافقوا وهم عبد الله بن أبي وحلفائه حين انخزلوا عن أحد تعالوا قاتلوا في سبيل الله أعداءه أو ادفعوا عن حرمكم وأهليكم إن لم يكن لله قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم فأظهر تعالى كذبهم بقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان لأنهم قبل ذلك لم يظهر منهم ما يدل على كفرهم فلما انخزلوا ظهر يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم قال يضمرون طبعا هم الكفر يومئذ الذي يذكره في قطرة الظهور هذا يعني مهم لفهم يومئذ يعني في تقييد هنا في الآية هم للكفر يومئذ أقرب منه طبعا هو صمص للكفر من بدء الأمر ولكن لما كان الأمر أظهر هنا أظهروا هذا فكانوا أقرب لأقرب للكفر في هذا اليوم كما في الآية يقولون بأفواهم ما ليس في قلوب قال يظهرون خلاف ما يظهرون من كلمة الإيمان والله أعلم بما يكتمون قرأ سوسي عن أبي عمرو أعلم بما بإسكان الميم عند الباء وتقدم ذكر ذلك الذين قالوا يعني ابن أبي وأصحابه قالوا لإخوانهم قال في النسب لا في الدين وهم شهداء ووحد وقعدوا لو أطعوا طيب لماذا يقول في النسب لا في الدين لأنهم الذين تكلموا فيهم دول الشهداء أحد الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو ما قتلوا هذا إذا كان معنى لإخوانهم أي في شأن إخوانهم يقول في الناس بلا في الدين وهم شهداء أحد وقعدوا أي وقد قعدوا عن القتال لو أطاعون وانصرفوا عن محمد ما قتلوا قرأ هشام قتلوا بتشديد التاي والبقون بالتخفيف قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم فادرأوا فدفعوا عن أنفسكم الموت برأيكم وحيا لكم إن كنتم صادقين أن الحذر ينجي من القدر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواته نزلت في شهداء بدر وقيلت في شهداء أحد حمزة وأصحابه قرأ الشام عن ابن عامر بخلاف عنه يحسبن بالغيب وفتح السين أي لا يحسبن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الباقون بالخطاب وكسر السين ولا تحسبن والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ ابن عامر قتل بتجديد التاء طيب لو على قراءة الياء هل تحتمل أن يكون الفعل الذين قتلوا هنا في هذه الآية قراءة الياء لا لا يحتمل لي للمعنى للمعنى هذه تختلف عن لا يحسبن الذين كفروا مثلا ممكن يحسبن فاعل الذين كفروا مفعول أول أو يحسبن الذين كفروا تكون هي الفاعل لكن الكلام هنا رجع المعنى قضية معروف معروفة عن الإعراض على المعنى يقول القرى ابن عامر قتلوه بتشديد إتهاء بل هم أحياء عند ربهم يرزقون قلم من الجنة وعنه صلى الله عليه وسلم أن أرواحهم كطين خضر أو في جوف طين خضر تسرحوا في الجنة كأين شاء فرحين بما أتهم الله من فضل من الشهادة والكرامة والفضيلة على غيرهم لأنهم أحياء مقربون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم قال إخوانهم الذين بقوا بعدهم ولم يقتلوا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال المعنى يفرحون يوم القيامة بسلامة إخوانهم الذين بقوا بعدهم حيث وصلوا إليهم آمنين يستبشرون بنعمة من الله وفضل يقول ثم كرر تأكيدا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله قرأ الكسائي وإن الله بكسر الهمزة على الاستئناف وقرأ الباقون بالفتح عطفاً على بنعمة أن يستبشرون بنعمة وبأن الله لا يضيع أجر المؤمنين قال صلى الله عليه وسلم لا يجد الشهيد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرص ولما انصرف أبو سفيان نحو مكة بأصحابه ندموا حيث لم يستقصلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأرادوا العودة لذلك فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يري من نفسه جلدا وقوة فانتدب أصحابه الذين كانوا معه في القتال للخروج في طلب أبي سفيان فخرج صلى الله عليه وسلم بمن معه حتى بلغ حمراء الأسد على ثمانية أميال من المدينة فجابونا أبو سفيان عن العود فقال لنعي بن سعود الأشجاعي ولركب مر به إذا رأيتم محمدا أو لركب مر به هتا روايتان صحيح نعي بن سعود أو لركب مر به تذكر هنا وتذكر فيين تاني يعني تذكر في حمراء الأسد هذه الآية. هذه الآية الكلام فيها بيذكر في حمراء الأسد ويذكر في ايه تاني لا ذاكره الاحزاب ليه عشان ذكي يعني نوعين موجود. لا كلامي هنا لا هو الاحزاب جواب غير صحيح كلامنا عن هذه الايه طبعا نوعين المسعود له حضور اكيد في الاحزاب الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم طيب هذا تذكر في حمراء الأسد تذكر في بدر الموعد الابدر الأخيرة يقول إذا رأيتم فقالوا لنعيدنا سعود الأشجعي أو لرقب المرة بإذا رأيتم محمدا وأصحابه فأخبروهم أننا قد أجمعنا على الكرة عليهم فأخبروهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فنزل الذين استجابوا لله والرسول طبعا بدر الموعد العام المقبل عن بعد فنزل الذين استجابوا لله والرسول أي أجابوهما من بعد ما أصابهم القرح أي نالهم الجرح وتقدم اختلاف القراء في فتح القاف في القرح للذين أحسنوا بطاعتهم لله ورسوله منهم واتقوا المعاصية أجر عظيم قال ومن في للذين أحسنوا منهم للتبيين بيانية يقصد مثلها في قوله تعالى وعلى الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة يقول لأن الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا كلهم واتقوا لبعضهم طعم منهم هنا في آية سورة الفتح إيه؟ وعلى الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم هذا الكلام كان على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس قال نعيم أشجعي أو الركب إن الناس أبا سفيان وأصحابه قد لكم ليستأصلوكم فخشوهم فزادهم القول إيمانا يقينا وقوة بأن أخلاصوا النية وعزموا على الجهاد وقالوا حسبنا الله كافينا ونعم الوكيل أي الموكل إليه يقول وروي أن أبا سفيان كان واعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقاه ببدر الصغرى وكانت موضع سوق لهم في الجهلية يجتمعون إليها في كل عام ثمانية أيام فلما كان العام القابل جابنا أبا سفيان عن الذهاب إلى بدر وذاب صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوم معهم تجارات تكسبوا في تجارة ولم يلقوا عدوا فانقلبوا أي رجعوا من بدر بنعمة من الله فطبعا الكلام الذي يذكره إن هو إيه يحتاج أنه هو بسؤال التفسير مختص يحتاج هو يفتك بعضه من بعض إن هو فجأة ينتقل الكلام على بدل آخرة ولو كان الكلام على حمراء الأسد ف يعني ممكن في حمراء الأسد في تفسيرها يتمم السياق كله في تفسير النعمة والفضل من الله سبحانه وتعالى فيما وقع في حمراء الأسد هو الذي يذكره اللي هو وقع في العمل قابل في بدر الموعد ثم قلبوا اي من بدر بنعمه من الله وفضل يعني برضه للتاكيد ننبه لو حد غير منتبه هذا بدر يقصد بدر الموعد بعد ذلك هذه كانت في هذه كانت في العام الرابع لا يقصد بدر الكبرى في رمضان من العام الثاني طب بدر الموعد السؤال بقى في السيره بدر الموعد كان في شهر يعني بدر الكبرى في شهر رمضان من العام الثاني بدر الموعد كانت في شهر بدر الموعد كانت في شعبان وأحد الكلام عليه في الآية كان في شوال قال فانقلبوا أي رجعوا من بدر بنعمة من الله وفضل قال سلامة وربح لم يمسسهم سوء قال شيء يسوءهم واتبعوا رضوان الله طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله ذو فضل عظيم أعطاهم ثواب الغزوي ورضي عنهم إنما ذلكم أي القائل لكم إن الناس قد جمعوا لكم تغيبا الكلام كان يصل أحسن بعضه ببعض فذلك مبتدأ وخبره الشيطان إنما ذلكم الشيطان القائل هذا الشيطان يخوف أولياء أي يخوفكم بأوليائه مشهور هذه في تفسير يخوف أولياء يعني يخوفكم بأوليائه يعني تركبها إزاي يخوف الناس أوليائه يخوف الناس أوليائه فقال يخوفكم بأوليائه الناس كافة مفعول إما يقال مفعول أول ومفعول ثاني أو حيث قال مفعول وحذف منصوب بحذف الخفض فلا تخافوهم أي الشيطان وأوليائه وخافوني قرأ أبو عمر أبو جعفر وخافوني باثبات الياء حالة الوصل ويعقوب يثبتها في الحالين إن كنتم مؤمنين يقول أي مصدقين لأن الإيمان يقتضي أن يقدم خوف الله على غيره سنتوقف هنا ونكمل ان شاء الله المره القادمه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وان يجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهله وخاصته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا أنت